يا عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد احنا عندنا إسلام عندنا ايمان وعندنا احسان كم مرحله ثلاثة اسلام ايمان اعلى منه شويه الاعلى خالص الاحسان ايه هو الاسلام كلنا والحمد لله حفظين الحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قام الصلاة اتاء الزكاة صوم رمضان حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيل لأركان إيه؟ أركان الإسلام طب أنا لو سألت حضرتك وقلت لك إيه هي أركان الإيمان ما هو الإيمان أعلى من الإسلام قالت الأعراب آمنة قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا الايمان أعم وأشمل من الإيمان من الإسلام الإيمان أعم من الإسلام طيب إيه هو أركان الإيمان معظمنا في جوائب لا يا حبيبي ما أركان الإيمان موجودة في القران أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره اعمل مقارنه بين اركان الاسلام واركان الايمان كده تجد اركان الاسلام مشاهده صالح اعمال لكن اركان الايمان اركان غيبيه ان تؤمن بمين بالله غيب الملائكه غيب والرسوليه المناهج دي لزيت على الرسول كانت غيب يبقى اركان الاسلام ظاهرة اركان الايمان غيبية طب هاته التالت اللي هو اعلى المناصب ربنا يجعلنا منهم الاحسان الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه ده اللي يكون واخد شوية عمال ولا بتاعه واقف وسطهم صاحب العمل بيبقى العمل ماشى على ايه على سنجة عشرة طيب أن تعبد الله كأنك تراه يا عم الشيخ ده أنا مش حوصل للمرتبه دي فإن لم تكن تراه فإنه يراك يبقى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يبقى ما انتش قادر توصل لمرحله المشاهده ما تقلش عن مرحله المراقبه هو مراقبك وشايفك طيب احنا عندنا بقى عشان نخش الموضوع ده معظمنا كمصريين بنقول على اليوم نها... على النهار يوم وعلى الليل ليل لا ده اليوم عباره عن الليل ونهار اليوم ليل ونهار لكن احنا كمصريين اقول لك ايه كم ليله وكم يوم قال واحنا هنعد النهار يوم ليه ما هوش يوم كامل لا النهار جزء من النوم اليوم عباره عن ليل ونهار انت بتجيب لنا الكلام ده دلوقتي ليه يا شيخ امه نسبته ده احنا عايزين نتكلم في الصيام ايوه ما انا حاخش لك على الصيام أه؟ مش احنا عندنا للشمس بروج السماء ذات البروج بروج الشمس الشمس بتعرف لليوم النهار من الليل طب القمر بيعرفني الشهر منازل القمر يبقى احنا عندنا بروج شمس ومنازل قمر ومواقع نجوم بروج الشمس اللي ربنا اقسم بها ايه والسماء ذات البروج والقمر قدرناه منازله حتى عادة العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون يبقى احنا عندنا بروج للشمس ومنازل للأمر ومواقع للنجوم لسه العلم ما وصلش أن يكتشف فيها حاجة بس ربك رحمدنا لبحة منها كده فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم تعال بقى شوف عبادات ليه أركان الإسلام مرتبطة بالشمس ولا مرتبطة بمنازل الامر ولا بمواقع النجوم حتلاقي الصالح مرتبطة بالشمس الصالح مرتبطة بالشمس ازاي اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غصق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا جابت الخمس أوقات أقولها تاني الآية أقل الصلاة لدلوك الشمس دلوك الشمس يعني منها عن كبد السماء هيبقى الظهر والعصر غفق الليل المغرب والعشر قرآن الفجر اللي هو الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يبقى لما واحد ابنك يسألها فيقولك الصلاة مرتبطة بالأمر ولا بالشمس يابا اقول لا مرتبطة بالشمس الصلاة مرتبطة بايه بالشمس تعال نشوف ايه اللي في العبادة اللي مرتبط بالأمر الصيام مرتبط بالأمر مش مرتبط بالشمس ديه يا عم الشيخ مش احنا كلنا حاضرين؟ صوموا لرؤيتك وافطروا لرؤيتك فان غم عليكم فاكملوا عده شعبان ثلاثين يوما سر رؤية ايه الهلال نعم الهلال طيب والحد مرتبط بايه مرتبط بمنازل القمر رقم يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحد قال بقى اللي انا عايز اوصله مع حضرتك ليه الصلي ربنا ربطها بالشمس والصيام والحج ربطه بمنازل القمر عشان تعرف وصف ربك بيك يا عبد الله بروج الشمس ثابت احنا عمرنا شوفنا شهر فبراير جه في الصفر ولا شهر يونيا جه في الشتاء لا لكن بنشوف رمضان بيجي في الصيف ويجي في الشتاء وبيجي في الخريف وبيجي في الربيع والحج بيجي في الصيف وبيجي في الشتاء وبيجي في الخريف وبيجي في الربيع آآ ربك عايز للصلاه исторاميري ما انت, انت. انت, انت على جنبك اليمي. مش قادر على جنبك اليمين وانت مصدق على ظهرك ما انتش قادر على ظهرك او براسك مش قادر تومئ برأسك ارمش بعينك مش قادر ترمش بعينك اجري اركان الصلاه على قلبك طيب تصلي ربنا عايز له استمراريه ومفروض عليك في يوم خمس اوقات بتصلي في الصيف وبتصلي في الشتاء وبتصلي في الربيع وبتصلي في الخريف لكن انت المفروض عليك في الصيام شهر واحد في العام لو اتربط بمنازل ببروج الشمس كان الناس اللي صاموا رمضان في اول ما فرض في كان كل سنه يصموه في بقونة واللي صاموه في غيكوبة كل سنة يصموه في طوبه ولو الحج اتربط ببروج الشمس راقر كان اللي حج يما فرض الحج اللي حجوا فيه بالصوم بقونا حيتانيون تقول عمرهم يحجوا في بقونا ربك إن جعل الصوم لأنه بيجي شهر في العام والحج مرة في العام اتربطوا بمنازل الأمر طب يا عم الشيخ يعني هي كل العبادات مرتبطة بالليل ولا بالنهار تقولت تقولنا دلوقتي صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته رؤية الهلاب عندنا رمضان بيبدأ من أول الليل ولا من أول النهار او الليل بعد غروب الشمس ويطلع المفتي يقول بكرة رمضان او بكرة المتمم لشعبان ده بدأ شهر رمضان امتى? بعد الغروب بيبدأ اليوم بعد الغروب ده اليوم الشرعي والنهار تابع لكن انت المفروض عليك تصوم ايه? تصوم النهار وتقوم الليل في رمضان تصوم النهار وتقوم الليل ولذلك سيدنا سلمان الفريسي رضي الله عنه ارضاه وصلى وسلم على من علمه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم عند قدوم رمضان وقال ايها الناس اظلكم شهر عظيم مبارك جعل الله صيام نهاره فريضه وقيام ليله تطوعا من ادى فيه خصمة من خصال الخير كانك من ادى فريضة فيما سواه ومن ادى فيه فريضة كانك من ادى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر وهو شهر المواساة وهو شهر يزداد فيه رزق المؤمن انا مش اقصد الرزق الا عالطبلي فيها ملزة وطاه احنا بنسرب في رمضان وده مش مطلوب مننا احنا بنبدل اصلاح النفوس باشعار استقوص احنا مبذلين في رمضان وربنا قلنا في القرآن كنوا واشربوا ولا تشربوا لكن احنا ما شاء الله نص الاكل بيطلع على شلة الزبان الا ما رحم ربي اه طيب شهر يزداد فيه رزق المؤمن المرض هنا يزداد رزق المؤمن ايه تزداد الحسنات تزداد خيرات الاعمال الصالحه يبقى يزداد فيه رزق المؤمن مش بالإصراف اللي احنا بنعمله بالطاعات احنا بنصمتوا النهار عشان نهزب نفوسنا وبعد ما تيجي تفطر كده بقى تلاقي المسلسلات اللي تطلع اللي انت خدته وتبدده وتجيبلك حاجات جديده خالص وكانك يا ابو زيد ما ما هو اللي انت خدته بالنهار ضيعوانه بالليل آه. الا ما رحم ربي طيب من فطر فيه صائمه كان مغفره لذنوبه وعتقا لرقبته من النيران وكان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا قال أحد الصحابة ليس كلنا يا رسول الله يجد ما يفطر عليه الصائم مش كلنا الحياة مباحباحة معاه ها؟ شوف لك النبي صلى الله عليه وسلم رحيم يعطي الله هذا الثواب وهذا الأجر من فطر صائما على ثمره أو على شربة ماء او على مزقه لبن وهو شقر اوله رحمه واوسطه مغفره واخره حق من النيران فاستكثروا فيه من اربع خصال من اللي بيقول حبيبك النبي فاستكثروا فيه من اربع خصال خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غناء بكم عنهما اما اللتان ترضون بهما ربكم تشهدون ان لا إله إلا الله محمد رسول الله وتكسروا من الاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وأما اللتان لا غناء بكم عنهما تسألون الله الجنة وتستعيذون بالله من النار طيب يا عم الشيخ يا العبادة كلها بتبدأ بالليل لا في عبادات بتبدا بالنهار والليل تابع وفي عبادات الزمن اصل والمكان تابع وفي عبادات المكان اصل والزمن تابع طب احنا عايزين نجيب لكل واحده مثال كده رمضان بيبدا بالليل طب والعكفه عرفه بيبدا بالليل ولا بالنهار بالنهار والليل تابع طيب الزمن وحد الشرعي يحدد الزمان ويسيب لك حريه المكان الصالح تحدد زمان ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لكن المكان تيجي تصلي في الانصاري انت حر تروح تصلي في الرحمه انت حر صلي في الطفوان انت حر تصلي في الغيط انت حر تصلي في البدو انت حر تختار المكان طيب والزمان يكون أصل, والف... والزم... والمكان يكون أصل والزمان فرع المواقف اللي بيطلع ربنا يزور بالحق والعمره ساعات ما يحصل المقات ما يهمنيش كان بالليل ولا بالنهار ان ساعة المقات يحرم بالاحرام بتاعه يبقى هو المكان هو الاصل والزمان فرع والزمان هو اصل والمكان هو فرع وما في عباده تبدا بالليل وتبدا بالنهار لان المشرع الله والله لطيف بعباده معلش اذا كنت تقول في النصيحه حقول له... كمان نقطه صغيره ونخلص حاول حديث واحد في فضل رمضان فضل الصيام رمضان ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصيام جنة الصيام ايه جنة فإذا كان صوم أحدكم ها فلا يرفض ولا يصحب ولا يجهل فان قاتله احد او خاصمه او شاتمه فليقل اللهم اني صائم وفي روايه فليقل اني صائم اني صائم يقولها مرتين ماشي الحب اسدك النبي لما يقسم والذي نفس محمد بيده يقسم ليه للتاكيد والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المس يقول الله عبدي ترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلي الصيام لي وأنا أجلي به تعال بقى نشوف الحديث كده نقف معاه ببعض الجمل كده الصيام جنة جنة يعني ايه؟ وقايه يقيق من النيران يقق من غضب الجبار لأم النار واحد يقول لي لا ونحن نخاف من النار أكثر من ربنا لا احنا بنخاف من النار لأنها جند من جنوده مش ربنا قال في القرآن اتق الله وقال اتق النار لأنها جند من جنود الجبار الصيام جنة عشان حبايب الزغيرين يعرفوا جنة يعني ايه؟ اما بنشوف الجماعة العسكر سواء كانوا في الجيش او في الشرطة بيجي لابس درع كده على صدر عشان يقيه من اللي يقابله فالصيام كده فاحنا عمالين نخرم في الدرع بتاعنا ده بالغيبة والنميمة والكذب واللي واللي واللي واللي انا لا ايه يا اخواني ده صيام الصيام تنعمت عن الاكل والشرب وتركين العنان عمالين نجيب في سيرة فلان وفي سيرة علان وبنغتاب والنم ونجي نقول احنا صايمين ده ده صيام الصيام ظنه اي وقايه وسدك فاذا كان صوم احدكم فلا يرفس الرفس اللي هو الكلام اللي هي الجنسي الكلام اللي بيصير الغرائز ولا يصحب ده, ده احنا دلوقتي لما يجي الزعي وانا كاما ما عليش يسيبس وهو صايم هو الصيام بيقولك ده هو الصيام بقولك اتنرفز اسلام مقالش كده ده الصيام بيهذب نفوت الصيام هذا من فاذا كان صوم احدكم فلا يرفص ولا يصحب ولا تكوني تكوني ما تكوني تكوني ستك على تكوني ليه? تكوني تكوني الاول تكوني ستك يعني ايه? تكوني تكوني كان زمان ما كانش فيه دور ماية في البيوت زمان قوي ما كانش فيه دور ماية في البيوت امال كانوا بيقضوا حاجتهم فين كانوا بيروحوا بره في الخلاء الخلاء او جاء احد منكم من الغائت المكان اللي بيقضوا فيه الحاجه فلما الستات تكبر تقوم يجيبولها طاجن كان زمان الطاجن الفخار اللي هو الطاجن دا يحطوا لها تاكل فيه حاجاتها والواد الصبح يشيل الطاجن ويروح يكبوا بره فطبعا شايل الطاجن ايه ست فيه ايه فيه اللي انتوا عارفينه يقبل يبقى ماشي مكسر ومضنجر ومتضقر يقولك لك انت ماشي زعلان شايل فاجن ستك يبقى شايل فاجن ستك ليه يا اخي خليك خليك مع الله طيب فاذا واحد جه يتخانق معاك او واحد جه يكلمك في في, في زعيق او عايز يعمل لك يعمل لك اي مشكله تعمل له ايه اللهم اني صائم بتقولها مرتين اللهم اني صائم اللهم اني صائم طب يا عم الشيخ اقولها في سري ولا اقولها بلساني علني أقول لك استنى انا حجيب لك خلاصه اقوال العلماء فيها اذا كنت صايم صوم نفل تطوع يعني قولها في سرك عشان تبعد عن الرياء قولها في سرك وقولها مرتين برضه طب اذا كنت صايم صوم فرض زي صوم رمضان قولها بلسانك وبقلبك يا عم الشيخ اقولها بلساني واقولها بقلبي طب هي ما كانت مره لا مرتين ليه ايوه انت بتقولها في الصمه في السنه قولها بسرك الاثنين مرتين طب هقول اثنين ليه عشان تقزم غيزي نفسك الاول اللهم اني صائم مش مش هرد عليه عشان انا صايم وبرضك اللهم اني صائم عشان هو يخشع طيب اذا كان صوم فرد اضهر بيها اللهم اني صائم اللهم اني صائم والذي نفس محمد بيده ده فم الصائم <تصفيق> لما نيجي نلقاها باللغه العربيه صح خلوفه فم الصائم الثلاث حروف عليهم ثلاث ضمان لكن بعض الناس بيقولها خلوفه ده خطا في اللغه لا خلوف يعني ايه الخلوف تغير رائحه الفم بسبب الصوت يبقى لما الفم يتغير ريحته بسبب الصوم ده اسمه ايه خلوق طب والخلوق ده عند ربنا زي ايه اطيب عند الله من ريح المسك هيجي واحد يقول لي عم الشيخ هو ربنا بيحب الروائح الزكية واجينا كده يعني بنحب نجيب مسك ونجيب عطر ونجيب زعفران ونجيب ما اعرفش ايه اقول لك لا احنا بنقرب الحاجات الزكية دات لنا وربنا بيقرب الصيام له فالحديث بتاع سيدك النبي بيعرفك ان الصيام بيقربك من ربنا زي ما العشر بيقربك منه اه؟ والذي نفس محمد بيده لقلوه فوق بعد الزوال ما تبالغش في المضمضه ما تستعملش اسواد بعد الزوال خلي ريحك مؤت بسبب الصيام لانها عند الله اطيابه من ريح المسك حيجي واحد بقى من الشباب اللي قاعدين ما, ما شاء الله كده من نورين وقال استنى هو صائم خلوف الصائم فم الصائم أفضل من دم الشهيد جاء الحديث يأتي الدم اللون لون الدم والريحه ريحه المسك لكن انت بتقول لي خلوفه فم الصائم أطلب عند الله من ريح المسك يبقى أطيب أفضل من دم الشهيد هقول لك أيوة ليه بقى اللي ضحى بحياته